سلام سلام الحسين وصل وصل غرامي غرامي ذاب احنا والله والله سلامي سلام الحسين وصله وصله غرامي غرامي ذاب احنا والله والله يا ساكن بعيني اهواك تدريني يا ساكن بعيني اهواك تدريني سلامي, سلامي الى حسين وصله وصله غرامي غرامي ذاب احنا والله والله سلامي ايه لا حسين واصله واصله غرامي غرامي ذبحني والله والله يا ساكن بعيني اهواك تدريني يا الله يوفقك مثل ما انت تاخذ راحتك والصفق هاني خلينا ارتاح من اسمع صوتك ايه وسلام احفظ احفظ احفظ سلامي سلامي الاحسين واصلى واصلى غرامي غرامي دبحني والله والله سلام ايه ايه ايه غرامي غرامي دبحني والله والله يا ساكن بعيني اهواك تدريني يا بعد بعد بعد يا بعيني اهواك هو سلامي سلامي وصله وصله وصل غرامي غرامي دبحني والله والله يا اهوا غرامي فدوه, فدوة. يا ساكن اني ساكن بعيني اهوا كتب بعد يا ساكن ب... حسين الدين من عندك تتنفس حسين العشق بوجودك تأسس حسين الدين من عندك تتنفس حسين العشق بوجودك تأسس حسين العرش من نورك تشمس حسين العرش من نورك تشمس حسين وكل حرب باسمك مقدس حسين وكل حرب مقدس سلامي سلامي لحسين واسم وغرامي غرامي الله سلام احتي لا يا ساكن بعيني اهواك تدريني وانك حسين الدين من عندك تنفس حسين العشق بوجودك تاسس حسين الدين من عندك تنفس حسين العشق بوجودك تاسس حسينك الحرف باسمك مقدس حسين وكل حرف باسمك مقدس حسين وكل حرف باسمك مقدس حسين العرش منه ركت شم سلامي سلام لا حسين وصل وصل وغرامي يلا جوابك جوابك النشمي او سلامي ايه الشاعر خدمتك يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني أهوك تد الى الشاعر الى الشاعر على طم الكربلاء عهد يا حسين وقعنا بدمانه عهد يا حسين وقعنا بدمانه نضل وياك يا قبلة رجانه نضل وياك يا قبلة رجانه اجي لما وليدك نعقد ولانه اجي لما وليدك نعقد ولانه ومن تركك يقبلت ناولواني من تركك يقبلت ناولواني سلامي سلامي سحشي الوسط جاوب جاوب سلامي سلامي فدوة فدوة الله غرامي يا ساكن يا ساكن بعني اهوك تد والله عهد يا حسين وقعنا بدمانه نظل وياك يا قبلة رجانه عهد يا حسين وقعنا بدمانه نظل وياك يا قبلة رجانه ايجيئنا بمولدك نعقد ويلانه ومن تركك يا قبلة نولوانه من تركك يا قبلتنا ول سلامي سلامي الاحسن غرامي غرامي لا هو سلام هلا هلا يا ساكن بعيني اهواك تدريني والله سلام الفاطمه ابعث سلامي وهن المرتضى حضر امامي سلام الفاطمه ابعث سلامي وهن المرتضى حضر يا ابو السجاد يا روح وغرامي يا ابو روح وهيامي يا ساحرني بغرامك يا غرامي يا ساحرني بغرامك يا غرامي, غرامي وسلامي اهوا غرامي غرامي ذاب والله والله سلامي فدوه هلا هلا ما شاء الله يا ساكنه ساكنه بعيني اهواك بعد سلام الفاطمه ابعث سلامي واهن المرتضى حضر امامي سلام الفاطمه ابعث سلامي واهن المرتضى حضر امامي يا السجاد يا روح وهيامي يا ابو السجاد يا روح وهيامي يا ساحر نبغى غرامك يا غرامي يا ساحر غرامي غرامي ذاب احن والسلامي سلام جاوب جاوب ايه و... يا ساكن بعيني يا ساكن بعيني اهوك تدريني يا ساكن ب... هيه حسين الماتمل من القصيده حسين الساس للثورة المجيده حسين الماتمل من القصيده حسين الساس للثوره المجيده حسين الرخص الرب واريده حسين الرخص الرب واريده حسين ما يريدك ما نريده حسين ما خادم, خادم حسين الماتم من القصيده حسين الساس للثوره المجيده حسين من القصيده حسين الساس للثوره المجيده حسين الرخص للرب واريده حسين الرخص للرب واريده حسين ما يريدك ما نريده حسين الما بعد حسن الماير ده هو حسن الماير إدك ما نريده حسن